فإما تثفنهم في الحرب فشرذ بهم من خلفهم فشرذ بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانتا فبذئ إليهم على سواه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 وَيُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِنَّ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَجَنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ